Bismillahirrahmanirrahim. r-Rahmani r-Rahim. ma yasturun. Ma innaka la innaka la ala فسات بصير ويبصر بأيكم المفتوح إن ربك هو أعلم بما ظل على سبيل وهو أعلم بالمهتدين فلا تُقِل مكذبين وَالدُّولَ ولا تطع كل حل سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَا هُم كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقُسَمُوا إِذْ أَقُسَمُوا لَيَصْرِمُ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا أن لا يدخلن فاليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين فلما رأوها قالوا إن لظالمين بل نحن محرومون أقول لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولا عذاب الاخرة اكبر لو كانوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم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 تُمّ مِن رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَدِين فَجاءَتْهُ رَبُّ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إن ما هو إلا وما هو إلا